قدين تشبت فيني فيني فيني فيني من زوره العين تجمد دم, <تصفيق> زور دم ببابك لا يكفي ومن زوره عتابك وقتها العين تجمد دم ببابك يا أول, يا اول انسان للخوه مثله عنوان من زغركا فيها يا اول انسان للخوه مثله عنوان من زغركا فيها يا اخوي لو صاحت قول الارض لاجد يا اخوي لختك تصير خيمة من ثيابك لختك تصير خيمة من ثياب لا يجف فيه كون زور وقف في العيد تجري دم ببابك لا يجف فيه نشفوفك تشوفك تحب عيني <تصفيق> تشوفك شبي والعين بدو بسني ترابك لتشوفك تروح في دوانه شفيني ولا ادري يا المالك احساسي تستاهل انفاسي, انفاسي, انفاسي يا المالك احساسي تستاهل انفاسي رجل مصاب بيكون نصابك رجل مصاب بيكون نصاب, بيكون نصاب, بيكون نصاب, بيكون نصاب لا يجفين ونزور اعتابك وقفها العين تجني دم ببابك لا يجفين زونه عتابك وقفيها العين تجمد دبابك يلف جدك بوفك زعما عيني تشوفك يلف جدك بوفك عيني تشوفك شفي والعين تدوى بس الترابك بتشوفه كل ما هاي حجلن قطراتك بهداي بجروف دمعاتك بتبوح بالماي خجل انا قدرات ظل يبكي بداي بجوف دمعاته يتوسل بجودك خليني بحدودك يتوسل بجودك خليني بحدودك ابقى ثاني نو يقون غيابك ابقى ثاني نو يقون غيابك يا تشفي نزول عتابه وقفها العين لا يكتفي نزول عتابه وقفها العين تجمد دمي فاجئ الفوج قد صح تشوفك قد صح معي تشوفك الفوج قد تشوفك من زغر حبييت اسمك يا ابو فاضل واحسبني نوجيه يمرقدك سائل من زغر حبييت اسمك يا ابو فاضل واحسبني نوجيه يمرقدك سائل تقرا دمعاتي مكتوبه حاجاتي تقرا دمعاتي مكتوبه حاجاتي حضرتك أبقى بين أحبابك حظرتك كون أبقى بين أحبابك <تصفيق> لا يجف فيه كون زور عتابك وقفها العين تجري دم ببابك يلفت تجفوفك سح معين تشوفك التوظيم والمكسادة <تصفيق> المهندس أبو محمد الكعب الإشراف والتوزيع الفني رياض هاشي كلمات الشاعر الحسيني فؤاد الراج بصوت الرادود الحسيني احمد البهادي